الظرف وقت أو مكان الرضو يدي قوي وتاكدنا را من انت شيف ما استثنت الا ما تماميا تشيب وبان في او care for them. Terima kasih kerana